يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلي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 117. من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 118. وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك 113. ألهمى بال النشوة التي قطعن أيديهن 114. إن ربي بكيدهن عليم 115. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه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 ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخاص